إن جيت يا خاطر عسى الله يحييك على الشحم وانبهرت الدلالي عند الرفيق اللي يعزك ويغليك حذك ولد عود عزيز وغالي ورحت يا خاطر فلا عندنا فيك تغيب عن شور ولا ليالي فاذهى على الدرع مني وانا اخيك هالكذبه من سما تاع رجالك درجي غيرك ولا في كل ميراج نطال نحبالي افتل وحله معقدات الشربك واشيله ما شاله قهوره رجمديك للمرجله صرنا عبيد ما عليك وكفوف انت اندام نوال وغتليك لو كان ما نملك رصيد على شيك وجيهنا عند النشامط علي ان شو معنها دي ونري على ذيك وما حاشات ايدينا ما هو راس مالك ما حاشا يدنا ما هو